دا صار المال مال والأمثل بتقول خدود دي من خدود ده صار المال مال والأمثل بتقول خدود دي والعايز لو يرتاح بالوت مفك الأزمة وبتعديه من خدود ده من مش قدر خيره كله لما يطلبك تتحرب وتدور على واحد غيره وتزوغ ساعت ميزورك وتقفى شكله تفتح زورك وتزوغ ساعت ميزورك وتقفى شكله تفتح زورك يبقى ده جيب يطلو شهر وخمسة وعشرة وتكسل دير كاملوم حطا اهو دا الشفط اللي على قصوله وما تشوفه النعدة قولوله اهو دا الشفط اللي على قصوله وما تشوفه النعدة قولوله من ندش بيت وما يعلش وكفاية تسمه بكفاش من خاد وده والويداري وبتتسلف من دا ومن دا مرة بزق واربعة اكباري وانت يا ستنا يا اللي كملي يبقى معاك الملوي الداري وبتتسلف من دا ومن دا مرة بزق واربعة اكباري ومين طلبك التياك تتنرفز وتقول انت اهانة ومين طلبك التياك تتنرفز وتقول انت اهانة